فالقالما مرتبط لقليل المجلس الشعب هذه مرتبط لقليل الأحلام قليل الأحلام هم يجب بالمسلم ينقل الأحلام معنوم عند الإسلام ومنحكي كليل هذا القضاء حسوه واضح لأنه فلاحكي التنفيذ بالملك جعل الله رمضان عليه وولد سباكي فيه فالماعز العلم يعني حكا في القرآن أنه عز في الجميع مؤكسي فلاحكي هذا هو العقوب إن في العقوب ويجعل علاقه في معه لأن صدر فطائفة المنحة فقالب الثلاثة معرفة الثلاثة اليوم كناقول الجليل الخبر ايه الأمر الجليل الخبر أمر اختتف يسترد اختتف فقالب الثلاثة سرعونية أصلى الله عز وجل عنها أولئك الثلاثة ويقولون عز وجل لا تكتبوا لنا من التكتب ان المدينة طرفوا دينا ومسانوا دينا كل حجب دينا لديه وليخوش فعصت الجماعات الإسلامية يعني مرأة من الأرض توجوداً في ثماثاً ومسعاناً لتوصيد بطفل المسلمين في هذا توصيد الجماعية توجود المسلمين من الضعاء وثلاث فالعيوات خلفة المسلمين يتعاونون على الغرف والتخوة هذا المنجي في هذا المسلم الذي هو أدوى اليأسيا مجهود خلف حيثاً الآن إذا الآن يعني نعجل عنه إلى الانضمام إلى غير حذب الله هذه الاولاء تحفظ الله ولا ان حفظ الله وهم المخلفه ولا تحفظ الله قال الله عز وجل تحفظ بالله فذاه يبقى خاصه في الذين ما لازم المؤمنون وما عادت من خدم الله ورسله سبحانه يرون ذلك في اليوم الاخر ما دعوا للحياه الله يثيره الى الجنه او الى الاخر امم فمثلا الاقول يعني حاجه تتواجد يعني إذا كان أكثر بين الجماعات الإسلامية مستقى مرفوط مستقى الحزبية ستقفط بين الجماعات الإسلامية فقال بسئلة الحزبية الأحزاب العلمانية المناطية والمعالية يزيد الإسلام ويكون على محافظة المعلم ورقيمه ثم المعلمة فهذا أمر الناس تنجيل الإسلام بس للشترة التنجيل لأن هؤلاء الناس العديد من الله ويقوموا بإذن حقاً على الله أنهم تنجيل أنه أقام و اننا ارهام رحيم و ليس هذا بشان يعني الحمد لله سبحانه وتعالى